على أحكام الشرعية التكلفية والوضعية فإن الحكم كما سبق خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع والاقتضاء أو التخيير يشملان الأحكام التكلفية الخمسة المذكورة هنا والوضع يشمل الصحة والفساد والسبب والشرط والمانع وزاد بعضهم الرخصة والعزيمة إلى آخره فذكر الناظم رحمه الله هذه الأحكام وتعريفها ليكون طالب العلم على براية بهذه الأحكام التي سيحكم بها على فعل المكلف لأن هذه صفة فعل المكلف كما التكليفية صفة فعل المكلف وجعل مورد التقسيم الخطاب فين افترض الخطاب فعلا ملتزم وثمت كلام كثير في ان مورد التقسيم هل هو الحكم او الخطاب لا ارى كبيرة فائدة من ذكره مع انه فيه نقاش بين شراح جمع الجوامع والمحشين عليه. الحكم هو خطاب الله تعالى كما سبق. اذا هذا الخطاب قد يكون بالاختضاء او بالتخير او بالوضع بلا بالاحكام التكليفية ثم ذكر الأحكام الوضعية قال إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم يعني ملتزما لكن وقف عليها بالسكون على لغة من يقف على المنصوب بالسكون لغة ربيع إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فعلا ملتزما أي ملتزما نصف لقوله فعلا فواجب هذا جواب الشرط أو لا يعني أولم يقتضي فعلا ملتزما يعني اقتضى فعلا لكنه غير ملتزم فندب أو جزم تركا يعني أو كان الخطاب قد جزم الترك جزم تركا فتحريم جاوب الشرط إن جزم الترك فتحريم وإلا وورد نهي به قصد فكره يعني وإلا وورد فيه نهي مقصود فهو المكروه أو فقد أو فقد القصد فضد لولا يعني إن كان النهي مقصود فهو المكروه إن كان غير مقصود فهو ضد لولا يعني خلاف الأول وإلى ما خيارة أو خييرة إذا ما خيارة إلخطاب خييرة يعني المكلف بين الفعل والترك خيارة على المبني المعلوم خييرة مبني لما المسمى فاعله يعني ما إذا ما خييرة المكلف وإذا ما خييرة إباحة يعني فهو الإباح الذي فيها فيها التخير بين الفعل والترك على السواء وحدها قد قررت أيها أي خالوا حدها الضمير يعود على إيه على هذه الأحكام كلها وكل الأحكام هذه قد قررت حدها من هذا التقصير يعني يعرف حدها من هذا التقصير أو سببا أو مانعا شرطا بدأ فالوضع أو ذا صحة أو فاسلة هذا شروع منه في الأحكام الوضعية بعد الأحكام التكليفية والوقت لن يترك عن الوضعية وإنما سنتكلم على الأحكام التكليفية إن فيسر أنه ننهيها الليلة إن شاء الله إذن هو جعل مورد التقسيم الخطاب لأننا نقول في تعريف الحكم هو خطاب الله تعالى فالحكم بمعنى خطاب الله تعالى لذلك جعل مورد التقسيم الخطاب ولن ولنطيل في هذه المسألة طيب نواجه التقسيم نقول الخطاب إما أن يقتضي فعلا أو يقتضي فركا وكل منهما إما أن يكون جازما أو غير جازم وإما أن يقتضي تخيرا فإما أن يقتضي فعلا أو تركا أو تخيرا فإن اقتضى فعلا أو تركا فإما أن يكون كل منهما جازما أو غير جازم فالجازم في جهة الفعل هو الواجب وغير الجازم هو الندب والجازم في جهة الiskoترك هو التحريم وغير الجازم هو الكراهة والذي فيه التخير هو الإباح هذه واحدة الثانية وهي مهمة أيضا هل نقول إن الخطاب أو إن الحكم الحكم هو الواجب والمنذوب والحرام والمكروه والمباح هذا يقع في كلام الأصليين كثيرا لكن هذه العبارة فيها تسامح لأن الحكم هو خطاب الله تعالى وخطاب الله تعالى ليس هو الواجب وإنما الواجب إيه أثر هذا الخطاب فأنت تقول الخطاب كقوله تعالى أقيموا صلاة هذا خطاب الله تعالى أقيموا الصلاة لا يقال واجب وإنما نقول أقيموا الصلاة إيجابا إذا تعلق بفعل المكلف كان يعني كان مدلول هذا الخطاب هو الوجوب أقيموا الصلاة إيجاب مدلوله وجوب الصلاة إذا تقلت صفة فعل المكلف التي هي الصلاة كنت فيها إيه؟ واجب واجبة إذن الخطاب إيجاب ثم دل على الوجوب مدلول الخطاب هو الوجوب أثر هذا الخطاب هو الواجب إذن نحن نقول إن التقسيم يكون هكذا الحكم الشرعي إيجاب وندب وتراهة وتحريم وإباح إيجاب ينتج لنا إيه وجوبا فتكون الصلاة مثلا واجب. ندب تكون الصلاة مندوبة. تحريم تكون ص يعني صلاة مستحبة من الرواتب حويه. تحريم يكون الزنا حراما. كراهه يكون الإسبال لغير خيالات مكروها إباحه يكون البيع والشراء مباحا. فإذا قلت الأحكام التكلفية خمسة واجب ومندوب ومكروه ومحرم أو حرام ومباح قلنا هذا إيه تسامح في العبارة لأن هذه ليست هي الأحكام وإنما أثر الأحكام يعني إذا قلت هذا لا نخطئك ولكن نقول لك لابد أن تفرق يعني إذا كنت تتكلم في من باب التسامح في التسامح اللصم فنعم لكن إذا أردت أن تدقق في تعبيرك فإنه ينبغي أن تقول إن الخطاب هو الإيجاب، وفعل المكلف يوصف بالواجب. الإيجاب في قوله أقيم الصلاة لا تقل أقيم الصلاة الصلاة واجب، الخطاب هذا إيجاب، صفة خطاب الله تعالى قالوا فيها إيجاب، دل, دل هذا الخطاب على وجوب الصلاة، فلما فع فعل في الصلاة قلنا إن هذا الفعل أ واجب فعل واجب يعني هذا المفعول واجب الصلاة واجبة نعم فهذه من المسائل التي يتنبه لها في الب... في هذا الباب نعم كلها تسامح كل هذا باب التسامح حتى موجود في كتب الأصول عند ورقات كذا قال الواجب لكن الورقات ليس مدققًا في العبارة يعني كتاب للمتدلّين ويعتريهم يعني من التسامح في الالفاظ ما يناسب حال المكتد ليس هو الكتاب الذي يعتمد فيه حتى تعريفات كل تعريفات التي ذكرها أو معظم التعريفات تعريفات رسوم وليست حدودا هذا موجود في الورقات على كل إذا الحكم نفسه خطاب الله تعالى الحكم هو نفسه خطاب الله أقيم الصلاة هذا هو نفسه خطاب الله تعالى أقيم الصلاة الصلاة ليست خطاب الله الصلاة هي ايه التي اتصفت بالوا بالوجوب الذي دل عليه خطاب الله تعالى اقيم الصلاة اذا الصلاة واجبة مش خطاب الله واجب واضح قلنا الحكم نفس خطاب الله تعالى فالاجابه هو نفس قول الله تعالى اقيم الصلاة اذا اذا قلت ان اقتضى الخطاب فعلا ملتزما فواجب واجب يبقى ما الذي ما الذي اقتضى فعلا ملتزما الخطاب اللي هو اقيم الصلاة فدلنا أو أنتج لنا أن الصلاة واجبة وليس الفعل اللي هو فعل المكلف من صفة قول الله تعالى حتى نقول أن هذا الخطاب واجب وإنما الخطاب إيجاب إذ القول متعلق بالمعدوم وهو فعل الصلاة في المثال المذكور فبالنظر إلى نفسه يعني إلى نفس الخطاب الذي صفة الله تعالى يسمى إيجابا وبالنظر إلى ما تعلق به وهو فعل المكلف يسمى وجوبا فهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار يعني باعتبار كونه صفة لله تعالى خطابا خطاب الله تعالى نقول إيجاب باعتبار كونه مدلول الخطاب يقال وجوب ولهذا ترى المحققين تارة يعبرون بالايجاب وتارة يعرفون الوجوب تارة يعرفون الايجاب وتارة يعرفون الوجوب نظرا إلى الاعتبارين قال البرماوي لما كان كثير من العلماء يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم وكثير من العلماء ليس الورقات فقط يتسامحون بإطلاق اسم نوع الحكم على متعلقه من الفعل وعكسه فيقولون الحكم إما واجب أو مندوب إلى آخره ويقولون في الفعل إنه إيجاب أو ندب إلى آخره تعرضت للفرق بينهما بحسب الحقيقة وأن الواجب ما تعلق به الإيجاب الواجب ما تعلق به الإجابة لو قول الله تعالى مثلا نقيم الصلاة والمندوب ما تعلق به الندب إلى آخره فيصار لكل فعل من الحكم الذي تعلق به اسم يحصل به الإعلام والتمييز عن بقية الأفعال فيقال للفعل الذي تعلق به الإجاب موجب ليه والإجاب تعلق به فصار موجب اسم مفعول واجب يعني موجب وواجب لأنه مطاوع لأوجب وكذا يقال في البقية هذه واحد يعني من المهم أن تعرفها قبل أن نشرع في الكلام على الأحكام التكلفية الثانية قلنا أن وجه التقسيم أن الخطاب إن ورد باقتضاء فعل فإما أن يكون على سبيل الجزم أو لا على سبيل الجزم وورد بالقضاء ترك فإما أن يكون على سبيل الجزم أو لا فالأول الواجب أو الإيجاب والثاني الندب والثالث التحريم والرابع الكراهة والخامس أن يرد مخيرا فيكون الإباح وأنفلتها كثيرة وأقيم الصلاة والذكاء هذا إيجاب وأشهد إذا تبايعتم ندب ولا تأكلوا الربا ولا تقلبوا الزنا حرام وإذا توضى أحدكم فأحسن وضوءه ثم قرج عاملا إلى المسجد فلا يشبك بين أصابعي هذا الكراهة أو لا يمسكن أحدكم ذكره بيميني وهو يبول والإباحة مثل في الوضوء من لحم الغنم إن شئت فتوضى وإن شئت فلا تتوضى طيب هذه أقسام الحكم التكليف عند جمهور العلماء وأما الحنفية فزادوا ساعت إن شاء الله بحث معهم لأنهم فرقوا زادوا قسمين لأنهم فرقوا بين الفرض والواجب وفرقوا أيضا بين الكراهة التحليمية وبين الحرام يبقى عندهم فرد وواجب هذان قسمان وعندهم حرام ومكروه تحليما وهذان قسمان يبقى صار الجمهور المجموع عندهم سبعة والجمهور المجموع عندهم خمسة وإمام الحرمين في الورقات خالف الجميع والصلاح الصلاح لا يوافق عليه ولأن أسخل الصحة والفساد في الأحكام التكليفية وهذا فيه ما فيه ولام يسبق إليه فيما أعلم ولم يوافق أحد ممن أتى على هذا التقسيم هو نفسه أيضا في التنفيذ والبرهان لم يكن يقسم بهذه الطريقة فذكر الصحة والفساد في الورقات في الأحكام إن كان يريد بالحكم ما هو عام من الوضع والتكليف ففيه قصور لأن الحكم الوضعي أكثر من الصحة والفساد وإن كان يريد التكليف فهذا خطأ لأنه لا يذكر الصحة والفساد في الحكم التكليفي طيب هذا الحكم التكليف وأما الوضعي فساتي بيانه إن شاء الله تعالى لكن هنا فائدة أنه قد يتتمع خطاب الشرعي وخطاب التكليف يعني وخطاب الوضع في شيء واحد الزنا مثلا حرام وغنا بالحد يبقى الزنا حكمه التكليفي إيه الحرمة يعني يفضل أنه حرام ثم هو سبب لإيجاب الحد فيقال الزنا تعلق به خطاب تكليف وخطاب هو نفسه سبب وما كان سابا فإنه خطاب وضع وهو أيضا موصوف بالحرمة فيكون خ... تعلق به بي... خ... خطاب تكليف وقد ينفرد خطاب الوضع يعني عن خطاب التكليف يكون خطاب وضع وليس فيه تكليف كأوقات الصلوات أوقات الصلوات هذا ليس إلى المكلف وإنما جعلها الله تعالى سببا لوجود الصلاة طلوع الهلال مثلا بالنسبة للصيام, بالنسبة للصيام رمضان ونحو ذلك يبقى أوقات الصلوات سبب لوجوب الصلاة الحيض مانع من وجوب الصلاة طلوع الهلال سبب لوجوب الصوم إلى آخره فهذا قال انفرد في خطاب الوضع عن خطاب التكليف لأنه ليس عندنا ما يوصف إذا طرع الهلال مثلا قلنا واجب ولا لا الوجوب هو الذي نتج عن طلوع الهلال اعتبر أنه سبب باعتباره سببا ولكن طلوع الهلال لا يوصف بأنه واجب ولا حرام ولا مستحب لا يوصف بهذه الأوصاف إذن قد انفرد خطاب الوضع عن خطاب التكليف وأما انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع فقال القرافي رحمه الله تعالى وينفرد خطاب التكليف عن خطاب الوضع في أمور منها أداء الواجبات واجتناب المحرمات كإيقاع الصلوات وترك المنكرات فإن هذه وإن كانت من خطاب التكليف لم يجعلها صاحب الشرع سببا لفعل آخر نؤمر به أو ننهى عنه بل وقف الحال عند أدائها وترتبها على أسبابها وإن كان صاحب الشرع جعلها سببا لبراءة الذمة وترتيب الثواب ودرء العقاب غير أن هذه ليست أفعالا للمكلف ونحن لا نعني بكون الشيء سببا إلا كونه سببا لفعل من قبل المكلف واضح هذا كلامه في الفروق وأما في شرح تنقيح الفصول فقال فهذا وقال لا يتصور انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع إذ لا تكليف إلا له ثاب أو شرط أما أو مانع هذا أقرب هذا قال الطوفي وهو أشبه بالصواب وهذا هو الصحيح أنه لا يتصور أن خطاب التكليف عن خطاب الوضع أنت الآن تنظر إلى نتيجة خطاب التكليف تقول هو في نفسه وقف الحال عند الفعل بأنه حرام أو واجب ولكن كونه أنتج لك براءة الذمة نحن نتكلم على هذا هذا باعتبار إيه؟ ما ينتج عن خطاب التكليف لكن هل خطاب التكليف وجد من غير أن يكون له سبب أو شرط أو مانع إلى آخره؟ ها؟ لا فلا يتصور أن تحكم على النتيجة ونحن نتكلم على أنه مسبب أو أنه مشروط أو أنه ممنوع أو نحو ذلك فلا يتصور انفراد خطاب التكليف عن خطاب الوضع إذ لا تكليف إلا وله سبب أو شرط أو مانع تقول الطهارة مثلا الوضوء شروط الطهارة، موانع صحة الطهارة، كذلك أقوله في الصلاة، الغسل، الموجبات الغسل، الموانع التي تمنع مصحة الغسل، كذلك الصيام، الحج، ذاك، كل التكاليف لها أسباب ولها شروط ولها موانع فلا يتصور انفراد الخطاب التكليفي عن خطاب الوثوق. يجتمعاني. وينفرد خطاب الوضعي عن خطاب التكليف ولا ينفرد الخطاب التكيفي عن خطاب الوضع لا ينفرد فكلما وجد كلما وجد خطاب التكليف لابد ان يوجد خطاب الوضع وليس كلما وجد خطاب وضعي يلزم وجود خطاب تكليف نعم ف فص... آه... ثم آه... نعم قال ان افتاض الخطاب فعلا ملتزم فواجب هنا يعني ممكن ان نعرف الواجب ممكن ان نعرف الفرض ولكن انا سنؤجل الكلام عن الفرض عند قوله والفرض والواجب ذو ترادف نبدأ بالكلام على الواجب وهو لغة الساقط والثابت الواجب لغة الساقط والثابت ولهذا قال الله تعالى فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر يعني إيه ذا سقطت على الأرض ذو حتى كلوا منها وأطعموا القانعة والمعتر وأيضا الثابت تقول فلان له علي حق واجب اي حق ثابت <تصفيق> نعم نظرنا هل هو موجود في المعاجم اللغوي أنا أعرف الواجب هو الأصل المفروض نعرف أعرف الإيجاب لن تتكلم على محل للشوف وليس على الحكم نفسي تبتول ليه بقى الواجب هو إيه؟ لا يلزم زمان يكون الكلمة إذا كان لها معنى أن يكون مصدرها كمصدر معناه من ألك يعني إذا صرت كلمة بكلمة فلا بد أن يكون مصدر المفسر كمصدر مفسر أو حتى لو خرج هذا هذا باب التقييب ولا يلزم أن يكون المصدر متحدة مش لازم يعني فالفعل الواجب إذا مقتضى الشرع إذا كنا إحنا هل نعرف الإجابة أو نعرف الواجب الواجب مقتضى الشرع فعله اقتضاء جازما وليس هو الاقتضاء الجازم الاقتضاء الجازم هو الاجاب الواجب مقتضى الحرام فعله اقتضاء جازما الحرام مقتضى الشرع تركه اقتضاء جازما المندوب مقتضى الشرع فعله اقتضاء غير جازم المكروه مقتضى الشرع فعله ما تركه اقتضاء غير جازم المندوب ما خير فيه الشرع او مقتضى الشرع التقير فيه اذا هذه المباح المباح مقت انا قلت ايه المباح مقتضى الشرع التخير فيه يعني ما خير فيه الشرع فهذه الأشياء هي محل الحكم ومتعلقات الحكم ليست هي نفس الحكم كما بيّل طيب اختلف العلماء في حد الواجب على تعريفة كثيرة أنا سأقتصر على ذكر بعضها لأنه ينشط الذهن ولأن فيه فوائد وإن كان معظم هذه التعريف لا يسلم من إيرادات أولا قالوا إن الواجب ما يعاقب تاركه قالوا الواجب ما يعاقب تاركه إذن هم أرادوا أن يأتوا بالفصل فيه يعني بالشيء الذي يفرقه عن غيره لأنه لو قالوا اقتضى الشرع فعله دخل معهم المندوم فهو أرادوا أن يأتوا بالفصل ليس بالجنس قالوا ما يعاقب تاركه طيب انتقض على يعني على هذا بأنهم ذكروا إذا قالوا ما يعاقب تارك هذا ذكروا الخاصة ولكنهم لم يذكروا الجهة الأخرى في الواجب وهو أنه مأمور بفعله فهذا فيه قصور لأنهم تصرعوا على الخاصة فقط وكان ينبغي أن يذكروا خاصته يعني سواء كان خاصة له أو ليس خاصة بل يذكروا صفاته يعني. ثانيا أنه إذا قيل ما توُع على أو ما يعق... إذا قيل ما يعاقب تاركه قيل هذا فيه إشكال لأنه قد لا يعاقب تاركه لماذا لأن الله تعالى قد يعفو عنه فحينئذ كيف يقال له واجب يعني إذا ترك العبد واجبا ولم يعاقبه الله عز وجل قيل حينئذ إن هذا واجب فك... وعلى تعريفكم يلزم من هذا التعريف أن لا يوصف بالوجود فهذا فيه إشكال من حيث إنه إذا ترك ولم يعاقب قد يقال إن, إن هذا الفعل الذي تركه ليس واجبا هذا النقل من حيث العكس ومن حيث الطرد أيضا فإنك تضرب الغلام ابن عشر سنوات على الصلاة وهذا الضرب يعتبر عقابا والصلاة ليست واجبة في حق عشر الغلام الذي هو ابن عشر سنوات فحينئذ كان يلزم من هذا التعريف أن يدخل فيه صلاة الغلام ابن عشر سنوات مع أنها لا توصف بالوجوب ففيه إشكال أيضا من حيث الطرد فانفصل بعضهم عن هذا وقالوا خلاص نقول ما توعد على تركه بالعقاب لا نقول ما عوقب تركه نقول نقول ما توعد على تركه بالعقاب وهذا أولى لكن يبقى فيه الإشكال لأنه لم يذكر أنه مأمور به أمرا جازما وثانيا أنه هذا التعريف والذي قبله يلد عليهما بل على كل التعريف المر... التي سنذكرها أنها تعريف بالحكم وليس بالحقيق وعندهم من جملة المرضودي أن تدخل الأحكام في الحدود ولكن هذا إنما يرد على طريقة المناطقة والأصليون والفقهاء واللغويون لا يوافقون على هذا ولا يسيرون على طريقة المناطقة ابن عقيل أراد أن يحد على طريقة الأصليين أو على طريقة المناطقة فقال هو إلزام الشر بالفعل إلزام الشر. وحينئذ يكون قد انفك عن هذا الإراد الذي يريده المناطقة وقال الكباب والعقاب أحكام الفعل ومتعلقاته فحده به يأباه المحققون لكن من المحققون الذين أبونا الحد بهذه الطريقة المناطق لا تدخل يعني لا ندخل طريقة المناطق في صناعة الأصول وفي صناعة الفقه وفي صناعة اللغة ونحوها من حيث التعاريخ وإذا كان هؤلاء يقولون لا حد إلا بالذاتيات لون حد الحقيقي وما سواه يكون رسما أو نحو ذلك فإن هذا الكلام إنما يليق بصناعة المناطق ولا يدخل في الصناعة الفقهية والأصولية واللغوية وعادة الأصولين حتى الذين اتسموا منهم بالمنطق وكانوا من كبار علماء المنطق يعني كالغزالي مثلا حتى إمام الحرمين ونحو هؤلاء لا يلتزمون هذه الطريقة في التعريف. ولما انتزمها إمام الحرمين مؤخرا في البرهان صار يقول في كثير من الأمور لا تحد كالعلم لا يحد لعصره والقياس أيضا قال إنه لا يحد وهذا فيه ما فيه من النظر حد صعب وطويل والمقصود هو التقريب وتصوير الأمر طيب قالوا أيضا قيل في تعريف الواجب ما يخاف العقاب بتركه ما يخاف العقاب بتركه وهذا فيه إرادة بما يعني أوردوا عليه ما يشك في وجوبه ولا يكون واجبا في نفسه فإنه يخاف العقاب على تركه والمشكوك في واجبه لا يتصف لا يتصل بالواجب يعني تشككنا في وجوب شيء قلنا إننا نخاف العقاب إلا تركناه ومع ذلك لا يوصف بأنه واجب التعريف الخامس وقيل إنه من أول التعريف ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا قبل هذا التعريف يعني ذكر بعضهم ما يذم تاركه شرعا يعني التعريف الأخير هذا هو أولى التعريف لكن الذي قبله ما يذم تاركه شرعا وهذا ذكره ابن الباقلاني لكنه قال ما يذم تاركه شرعا بوجه ما ليه؟ عشان يدخل الواجب الموسع ويدخل فرض الكفاية ونقض اضطراد هذا التعريف بالناس والمغمى عليه والنائم والمسافر فإنه يذم بتقدير ترك الجميع لكن قال بوجه ما ليدخل من الواجبات ما لا يذم تاركه كيفما تركه بل يذم تاركه بوجه دون وجه وهو الموسع فإنه يذم تاركه إذا تركه في جميع وقته ولو تركه في بعض وفعله في بعض لم يذم وكذا فرض الكفاية فإنه يذم تاريكه إذا لم يقم به غيره في ظنه وبهذا القيد لم قال وجه ما حافظ على عكسه يعني فلم يخرج عن الحد ما هو من المحدود اللي هو الواجب المواسع والواجب الكفاية وسيأتي هذا التقسيم إن شاء الله لكن يبقى الإشكال في اضطراض التعليم لأنه سيبقى عليه إراد في المساثر وفي النائم والناس ونحو هؤلاء فإنه يذم تاريكه بتقدير انتفاء العذر نعم. أنا هنقول قصد مطلقا. هذا تعريف القالب وهو أول التعريف. آخر التعريف الذي نذكرها ونشرحها ويكون هذا الشرح بعد الصلاة إن شاء الله حتى لا نشوف على إخواننا المصلين ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. هذا أحسن تعريف الواجب. ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا. طيب ما ذنب شرعا تاركه دي مسألة مفهومة ومحماة فعل يعني أو قول ذنب شرعا يعني أي أن الذنب يكون من جهة الشر تاركه لأننا نتكلم في جهة اقتضاء الفعل جزما يبقى يبقى الإشكال أو يبقى يعني أننا نحتاج إلى معرفة ما معنى قصدا مطلقا ليه أتوا بهذين القيدين قصدا مطلقا هذا نعرفه على الصلاة إن شاء الله تعالى أحد ليه سؤال فيما مضى لا بالاقتضاء دخل فيه اربعه الاداب والند والكراهه والتحريم او التخير دي الاباحه او الوضع اللي هو الخطاب الوضعي يبقى احنا دخل اربعه فقط وهنا التخير عشان ندخل الاباحه في في في الاحكام التكليفيه الخطاب يعني طلب والطلب اما طلبوا فعله او طلبوا تركه وكلاهما اما جازم او غير الجازم يبقى ايه الاباحه غير مطلوبة لا مطلوب فعله ولا مطلوب تركها حين اذن زادوا قولهم او التخيير نعم لا ما بعضهم بس بيرضوا كلام شكه الاسلام وبنقيم ان هذا ليس تكليفا وانما هو يعني ايه لا ان التكليف ده يعني هو هو يعني يشرح صدور المؤمنين وقرة عيون المؤمنين ونحو ذلك هذا لا ليس فيه إشكال لني إن, أن هذا عبادتك تكليفا لأنك إذا لم تفعل عوقبت تكليفا أنت مكلف بكذا وفيه نوع كلف بلا شك نقيامك مثلا بالصلاة الفجر حتى وإن كان يشرح صدور المؤمنين لكن فيه كلف في وإن تعوضت عليه وإن كان حبيبا إليك لكن فيه نوع كلف ليس معنى ان فيه كلفة وبحسب الناس ايضا اذا قلت لا ده مش تكليف طيب اغلب الناس بالنسبة اليهم هذا فيه شيء من الصعوبة او شيء من الكلفة هذا الكلام كلام ايماني يعني وكلام وعظي لكن ليس كلاما اه لا انا لا اسلم هذا الحقيقة. يعني حتى حتى لو هم الذين ذكروها هل معنى ذلك إن انها بدعة لا لا ينزل ايه ما هو هذا ليس من لوازم الكلمة لو أنت أخذتها لو أنك أخذتها بغير هذا المعنى الذي أراده أو لا فلا إشكال في هذه الكلمة أصلاً لا وهذا ياتي إن شاء الله عند الإباحة نفصل فيه وكيف وفيه خلاف معتبر أصلاً إباحة لا يحكم تكليفي أو لا لكن بكل حال هذا الإرادة الذي أراده بعضهم بعض معصلين يعني نشروا هذا من لابني بس المشكلة يقول لك إني أهل السنة لا يعبرون بالتكليف ده من قال كده يعني هذا موجود في كلام معظم الأصريين فان شاء الله لما نأتي في الإباحة نتكلم على هذا قلنا إن التعريف الذي هو أولى التعريف ما ذكره البيضاوي رحمه الله تعالى في المنهاج وهو رسم وليس حدا لكن على طريقة الغصريين والفقهاء يكون تعريفا بلا اشكال وقال عنه ايضا يعني رجحه ابن مفلح في ال... في اصوله ورجحه المرداوي في التحبيث وهو ما ذم شرعا تاركه قصدا مطلقا ما هنا يعم فعل الخوف وحتى ايضا عمل القلب ذم شرعا قالوا هذا خير من قولنا ما يعاقب تاركه لانه يمكن ان يعفى عنه ولكن الذن ثابت إذا ترك الواجب فهو مذموم مطلقا سواء عوقب أو لم يعاقب لكن قد يعفى عنه فإذا قلنا ما ذم سلمنا من إشكال أو إراد أنه قد يعفى عنه نعم ليس شرطا في دوء كيف يريد على من قال يعني لو قلت الواجب مععطب على تركه او ما يعاقب تاركه تاريكه طب ما قد يوفى عنه اذا عفى عنه هل يكون اذا ترك واجبا عفى عنه تقول ايه سعيدها ايه اذا لم يعاقب تقول ايه هو بلاسي الاشكال اذا قلت تعريف الواجب ما عقبت ذلك إذا لم يعاقب والذي تركوا اسمه إيه صفته إيه يعني واجب ولا مش واجب لم يعاقب هو ماشي فيش إشكانت كده من الأمر أمره إلى الله ولكن هو بيقول إذا, إذا قلت إن الواجب كلما وجد ما يعاقب ذلك فإنه واجب وكلما انتفى فليس بواجب ده كده معنى التعريف فإذا لم يعاقب إذا ليس من يشكي عن تعريفه فبالرحة عزيزة نخرج من هذا الإشكال ونقول ما إذا قلنا ما ذم إبقى الذنب ثابت في كل حال حتى لو لم يعاقب هو مذموم شرع أنه ترك الواجب لا يمكن أن يمدح أو أن يكون الأمر على السواء فمن ترك واجبا حتى لو عفى الله عنه فهو مذموم صح إذا ما ذم خير من معاقب أو متوعد بنعقاب أو نحو ذلك إيه لا لا طبعا ترك المندوب لا يذم ولا يلام أتعرف هذا؟ ما شاء الله تعرف المندوب المندوب ليس في تركه عقوبة ولا ذم ولا لوم نعم ما ذم شرعا تاركه طيب المراد بالذم قالوا ما ذم وهذا مبني لما لم يسمى فاعل من الذي ذمه الشرع، ولذا قالوا شرعًا ما ذم، و... والمراد بالذم ما ذم شرعًا، قالوا شرعا حتى يخرجوا أو حتى يسلم من قول المعتزلة إن الذم ثابت بالعقل، فقالوا ما ذم شرعا لأن الذم لا يثبت إلا بالشرع، والمراد بالشرع هنا الكتاب والسنة والإجماع وما يلحقهما من الأدلة، لكن أصل الكتاب والسنة والإجماع يعني ما ورد في كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو أجماعت عليه الأمة. يعني إذا ورد في ذلك ما يدل على الذم ما ذم شرعا تاركه طب ما ذم شرعا لو وقفنا هنا بقي إشكال لأن الحرام أيضا ينم شرعا ولكن فاعله فلهذا لا. لابد أن تأتي بشيء يميز الواجب فقالوا تارقوه لما قلنا ما ذم أخرجنا المندوب أخرجنا المكروه أخرجنا المباح حد كلمة ما ذم هاتان الكلمتان ما ذم شرعا حتى أخرجنا المباح لأنه لا ذم فيه أصلا أخرجنا المندوب لأنه وإن كان فيه اقتضاء فعل ولكنه لا ذم في تركه أخرجنا المكروه لأنه وإن كان فيه اقتضاء ترك لكنه لا ذم في فعله طيب بقي معنا الحرام ما ذم شرعا فقالوا تاركوا ليخرجوا الحرام لأنه يذم فاعله ولا يذم تاركه قصدا مطلقا هاتان الكلمتان أتي بهما لفائدة مهمة ما ذم شرعا تاركه قصدا قال الأسنوي وأيضا نقله عنه المرداوي في التحبير فيه تقريران موقفان على مقدم وهي أن هذا التعريف إنما هو بالحيثية يعني من حيث كذا تقول من حيث كذا ليس مطلقة وإنما يلاحظ به الحيثية أي بحيث لو ترك لذم تاركه إذ لو لم يكن بالحيثية لقتضى أن كل واجب لا بد من حصول الذم على تركه ولا يلزم لأنه قد يتركه وهو غافل قد يتركه وهو يتركه إلى واجب آخر مثلاً. فلا بد من هذه الحيثية إذا علم ذلك فأحد التقريرين أنه إنما أتي بالقصد يعني لماذا أتي بالقصد لأنه شرط لصحة هذه الحيثية إذ التالك لا قصدا لا يذم لأن الغافل والناسي والنائم هؤلاء لو تركوا الواجب حتى خرج الوقت هل في أهله أثبت الذم أصلا غير مكلفين فالتارك لا قصدا لا يذم لذلك قالوا ما ذم إيه ترك مدوما شرعا تاركه قصدا الثاني انه احترج به عما إذا مضى من الوقت قدر فعل الصلاة ثم تركها بنوم او نسيان وقد تمكن ومع ذلك لم يذم شرعا تاركها لأنه ما تركها قصدا فاتى بهذا القيد لإدخال هذا الواجب في الحد ويصير به جامع طيب هذا قسن مطلقا لماذا قالوا مطلقا قالوا ايضا فيه تقريران موقوفان على مقدمه وهي ان الاجابه باعتبار الفاعل قد على الكفايه وعلى العين باعتبار فاعله يعني تعال ان شاء الله في تقسيم الواجب قسما باعتبارات اما يكون واجبا على الكفايه او على الاعيان اما يكون واجبا مخيرا او واجبا موسع لما لا مخيرا او معينا اما يكون مضيقا واما يكون موسعا فهذه تقسيمات للواجب تاتي ان شاء الله فقالوا لماذا قلنا مطلقا لأن الواجب باعتبار الفاعل يعني باعتبار الشخص المكلف به قد يكون على الأعيان وقد يكون على الكفة باعتبار المفعول نفس الفعل الذي ستفعله إما أن يكون مخيرا بين خصال كالكفارة كفرة اليمين كفرة عشر مساكين أو كسوتهم أو تحليل راقبة وقد يكون معينا محتما كالصلاة فإنه لا تخير فيه وباعتبار الوقت المفعول فيه قد يكون موسعا كالصلاة وقد يكون مضيقا كصيام رمضان إذن ينقسم بحسب هذه الاعتبارات فإذا ترك الصلاة قصدا لكن حتى قصدا تعريف مش كامل ترك الصلاة قصدا ولكنه لم يتركها مطلقا وإنما تركها عندما دخل الوقت والوقت متسع فهل يعاقب أو هل يذم؟ لا قضية العزم قضية تأتي فيها, فيها كلام لكن الكلام الآن لو ترك الصلاة ليفعلها في أثناء الوقت فإنه لا يذم لأنها واجب موسع فلا بد أن نقول مطلقا أي لم يفعلها في جزء من الوقت الذي عين له وكذلك لو ترك الخصال الكفار أحد الخصال فإنه لا يذم وإنما يذم لو ترك الخصال مطلقا وكذلك لو ترك الفعل الذي هو فرض كفاية معتبار الفاعل تركه لأن غيره سيفعله هل يقال أنه مذموم؟ إذا لابد من إيه؟ ترك مطلق. فإذا ترك الصلاة في أول وقتها صدق أنه ترك واجبا إذ الصلاة تجب بأول الوقت ومع ذلك لا يذم عليها إذا أتى بها في أثناء الوقت ويذم إذا أخرجها عن جميعه فليذا قالوا إيه؟ مطلقا أي تركا مطلقا بحسب الوقت في الواجب الموسع وبحسب الفاعلين في الواجب المخير وبحسب المفعول في الواجب الكفاي بحسب الفاعلين وبحسب المفعول في الواجب المخير يعني تركه أو ترك مطلقا وإذا ترك إحدى صلاة الكفارة فقد ترك ما يصدق عليه أنه واجب مع أنه لا ذم فيه إذا أتى بغيره وإذا ترك صلاة الجنازة يعني في الفرض الكفاية فقد ترك ما صدق عليه أنه واجب عليه ولا يذم عليه إذا فعله غيره إذا لماذا قالوا مطلقا قالوا إن قولنا مطلقا إما أن يعود إلى الذم يعني ما ذم مطلقا وذلك لأنه قد تلخص أن الذم على الواجب الموسع والمخير والكفاية من وجه دون وجه والذم على الواجب المضيق والمحتم والواجب على العين من كل وجه فلذلك قال مطلقا ليشمل ذلك كله بشرطه ولو لم يذكر ذلك لورد عليه من ترك شيئا من ذلك تقرير الثاني أن مطلقا عائد الترك، يعني إما تقول الذم مطلق وإما تقول الترك مطلق والتقدير ترك مطلقا ليدخل المخير والموسع وفرض الكفاية فإنه إذا ترك فرض الكفاية لا يأثم وينصدق أنه ترك واجبا وكذلك الآتي به آت بالواجب مع أنه لو ترك ولم يأثم وإنما يأثم إذا حصل الترك المطلق منه من غيره ويأتي هذا بالتفصيل فيه. فرض الكفاية إن شاء الله وكذا في الواجب المخير والموسع ودخل فيه أيضا الواجب المحتم والمضيق وفرض العين لأن كل ما ذم الشخص عليه إذا تركه وحده ذم عليه أيضا إذا تركه هو وغيره إذن أولى التعريف في الواجب ما ذم شرعا تاركه وقضى مطلق. لكن إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزما فإيه فإيجاب دي صفة الخطاب إيش هنا في السيوطي قال إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزما فواجب او لا فندوب طيب ما قالش مندوب ليه هذا في اشكال يعني اما انت سيرا انك فواجب اي صفة الفعل الواجب وحين اذن ينبغى انت تقول ايه فمندوب لكن تقول اقتضى فعلا فواجب الذي اقتضى الفعل ايجابه ليس الواجب هذا هو الأثر. طيب او لا او لم يقتضي فعلا اقتضاء جازما في الفعل فإما أن تقول مندوب لأن كل تواجب وإما أن تقول ندب وحينئذ يزوك أن تقول في الأول إيه إيجاب طب وإلا لا فندب إيه أو جازم ترك فتحريم أقلش فحرام إذا فيه اضطراب في تقسيمه وهذا في يعني يرد على السيوط رحمه الله إذا نحن عرفنا الإيجاب أنه أنه الخطاب خطاب الشرع الذي اقتضى الفعل اقتضاء جازما مثاله اقيم الصلاة وعرفنا الواجب مش الاجاب الواجب بانه ما ذم شرعا تاركه اصلا مطلقا نعم هذا يعني هل فهمت الاجاب الاجاب صوره الخطاب الاجاب خطاب الله تعالى المقتضي الفعل اقتضاء جازما وذكر قلتها كان واجب مقتضاه الخطاب اقتضاء جازما في الاول خلص قلنا كده لو خرج بالتعريف الواجب مقتضاه خطاب الشرع قطعا جازم ده من حيث التفريع على تعريف على صفة خطاب الله تعالى أو ما يعود إلى صفة الله تعالى وهو الكلام كذلك التحريم مقتضاه الخطاب مقتضى الخطاب تركه قطعا جازما لكن من حيث ما يتعلق بالواجب اللي هو صفه فعل المكلف ما ذم شرعا تاركه قد مطلقا نعم بهذا نكون قد انتهينا من تعريف الواجب وأما تعريف الحرام فالحرام يقولون هو ضد الواجب لكن ضده باعتبار أحكام التكليف باعتبار تقصيم أحكام التكليف وإلا الحرام في الحقيقة ضد الحلال وليس ضد الواجب تقول هذا حرام وهذا حلال كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصغوا أسهدكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام إذن الحرام من حيث الحقيقة ضد الحلال ولكنه من حيث أحكام التكليف ما الذي يقابله الواجب فحد الحرام إذا فهمت حد الواجب استطعت أن تعبر عن حد الحرام أما لو تتكلم على التحريم لوصفه فعل الله تعالى فهو اتضاء الترك اتضاء جازم ما ذم فاعله نحن نقول في الواجب ما ذم ثالث قل هنا ما ذم شرعا لان الذم أيضا بالشر وما هنا يشمل فعله والقول وعمل القلب ما ذم شرعا فاعله ولو هو يعني عبر في التحبير بقول ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا وأصل لو الافقط ولو قال وعمل قلب لا دخل في قوله ايه ما ولكنه نص عليه ل لي يعني ليكون أوضح ما ذم فاعله ولو قولا وعمل قلب شرعا أو ما ذم شرعا يعني التعريف ماشي يعني بمثل الفاظ ما سبق قبله ما ذم شرعا فاعله وزد إن شئت ولو قولا وعمل قلب فلما قلنا ما ذم أخرجنا ما سوى الواجب والحرام لأن أخرجنا المندوب والمكروه والمباح كما سبق ولما قلنا شرعا لنحترض عن كلام المعتدد فاعله أخرجنا الواجب أن يذم تاركه ولا يذم فاعله أي ما من شأنه أن يذم فاعله ولو تخلف كمن وطع أجنبيه يظنها زوجته شوف ك التحذير بيوري والمراد بما ذم ما من شأنه أن يذم يعني هذا الفعل من شأن من فعله أن يذم وإن لم يذم لعارض فمن وطع أجنبيه يظنها زوجته هذا الفعل من حيث هو وطع أجنبيه مذمومه أي ما من شأنه أن يذم فاعله وقد لا يذم لتخلف هذا لعارب. نعم. كذلك ما من شأنه قد يظن أنه فعله ولم يفعله، فالمراد ما من شأنه نفس الكلام. ما من شأنه أن يذم فاعله ولو تخلف كما نوطي أجنبيات يظن وزوجاتهم. طيب لماذا قال ولو قاول أن عمل قل؟ يعني ليصخ الغيبة والنميمة والكذب والسب ونحو ذلك. وذلك في الأقوال وكذلك عمل قلبي ليدخل الحسد وسوء الظن والنفاق والرياء إلى غير ذلك من أعمال القلب هو لو لم يذكر ذلك هل كان يدخل في قوله ما طبعا يذكره هو الواجب أصلا أليس من الواجبات ما يكون قولا كتكبيرة الإحرام وقلاءة الفاتحة في الصلاة ونحو ذلك وما يكون عمل قلب كالنيح والنيح شرط صحة الصلاة مثلا والإخلاص وغير هذا من الواجبات العظيمة محبة, محبة الله تعالى إلى آخر من الأعمال القلب الواجبة فهو لو لم يذكر ذلك لكان داخلا في قوله ما ولكنه نص عليه هنا وكان ينبغي أن يذكره في الموضعين أو أن يتركه في الموضعين كلا يهم المرضاوي في التحبيه. هو يقول وكثير من الأصولين لم يذكروا ولو قولا أو عمل قلب اكتفاء بقولين فاعله لأن المراد بالفعل ما يصدر عن المكلف فيعم الأقوال والأفعال وعمل القلب وإنما أبرزنا ذلك للإيضاح خلاص إذن كان ينبغي أن تبرزوا أيضا في إيه في الواجب كما أبرزته هنا أو أن تتركه في الموضعين ويرد على الحد ما ذم فاعله ولو قولا عمل قلب شرعا يرد عليه فعل المباح ليه بقى لأنه يلزم منه ترك واجب وانت إذا فعلت مباحا فقد يلزم من هذا الفعل إذا فعلته أن تترك واجب من واحد من حيث الأصل ولكن من حيث أدى إلى ترك واجب يكون محرما وأنه يدم فاعله لكن لا من جهة الفعل وإنما من جهة أنه أدى إلى ترك واجب ونحن نتكلم على الفعل من حيث هو ولو زيد في الحد بوجه الماء أو من حيث فعله سلم من الإراضي الإحكام أو من حيث فعله فلم من الإيران في الأمد في الإحكام قال هو ما ينتهض فعله سببا للدم شرعا بوجه ما من حيث هو فعل له ليه قلبي وجه ما من حيث هو فعل له عشان يحترد عن المباح الذي أدى إلى تركه واجب يعني شغلك عن فعل واجبه قال هنا ويسمى محذورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وقبيحا وسيئة وفاحشة وإثمن كل هذه أسماء الحرام ال ال الواجب يسمى فرضا ويسمى واجبا لكن يأتي تفريق بينهم إنما الحرام يسمى محذورا ممنوعا إثمن فاحشة إلى آثني الأسماء التي ذكرها قال للحرام عشرة أسماء ذكرى هذه محظورا وممنوعا ومسجورا ومعصية وذنبا وخبيحا وسيئة وفاحشة وإدما وزيد زجرا ومحرما ويسمى أيضا حرجا ولهذا السيط قال إيه ومن من ال المنصوب ثائبا خرج آت بواجب وقيل بحرج أي إيه بحرام يعني أثم بحرج، ثم حرجا وتحريجا وعقوبة سمية بذلك لأنها تترتب على فعل، يعني تترتب على فعل الحرج والعقوبة والاثم إلى آخره. ثم بعد ذلك هو اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب أو لا فنادبه استوضأته بجأت إليه. الفعل مطلق غيره قد يذكر الواجب وبعدين الحرام باعتبار أنهما متقابلان كلاهما متقابلان يعني كل ضد الآخر ولأن كليهما فيه الجذب لكن هذا جزم في الفعل وهذا جزم في الطر ثم المندوب والمكروه المن يعني إما أن تقول واجب ومندوب يعني تأتي بما فيه جانب الفعل ثم تقول حرام ومكروه تأتي بما فيه جانب الطر وإما أن تقول واجب وحرام باعتبار الجزم في الموضعين ولكما بلأت بجانب الفعل في الأول فتقول إيه مندوب ومكروه يعني ما تقولش مكروه ومندوب لأنك قلت واجب الأول يعني جئت بأن في ارتضاء الفعل فقل في الثاني أيضا من في ارتضاء الفعل لكن غير جازم بتقول و... تقول واجب وحرام ومندوب ومكروه ولك أن تقول واجب ومكروه تجيب جانب الفعل كله ثم محرم ومكروه السيوثي صار على هذا فقال إذا اختضر استطابه فعلا ملتزما ملتزم ملتزم فواجبا أو لا فندبا أو جزم تركا فتحريم وإلا وورد نهيهم به خصة فكرهم أو فوقت فضدوا لول يعني أتى بجانب الفعل جازما أو غير جازم ثم جانب الترك جازما أو غير جازم ثم بعد ذلك الإباح طيب المندوقه فهو المدعوه في اللغة المدعوه إلى مهم كما قال الشعر لا يسألون أخاهم حين ندبهم في النائبات على ما قال برهان وشرع ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا في المذو هن قل في التحبير قال ما أثيب فاعله ولو قولا وعمل قلب ولا حاجة أيضا إلى زيادة هذا وإنما هو للإيضاح يعني ليدخل سنن القولية والسنن ما يتعلق أيضا بعمل القلب ايه عمل خالب مثلا مستحب كنية الصلاة المستحب كالخشوع في الصلاة فانه مستحب عند جمهور العلماء وهكذا نية فعل الخير عموما وان لم يكن واجبا نويت انوي الخير فانك لا تزال بالخير ما نويت الخير فنية الخير هذه مستحب مطلقا يعني اذا ما اثيب فاعله ولم يعاقب تاركه مطلقا ما أثيب فاعله لما قلنا ما أثيب فاعله أخرجنا الحرام أخرجنا المكروه، أخرجنا المباح أما الحرام والمكروه لأن السبب في الترك وأما المباح لأنه لا ثبب في الفعل من حيث هو طيب بقي معنا فلا بد من Strateg فقال ولم يعاقب تاركه مطلقا لماذا قالوا مطلقا إس Damen لما قلناه في الواجب لأنه قصدا مطلقا عشان واجب الموسع والواجب المخير وفرض الكفاية يبقى ولم يعاقب تاركه نخرج الواجب المعين مطلقا نخرج الواجب المخير وفرض الكفاية لأنك قد تتركه ولا تعاقب لكن متى تعاقب في الواجب إذا تركته تركا مطلقا ويسمى سنة ومستحبا فهو مرادف لهما يعني وتقول مندوب أو تقول هذا الفعل مستحب أو تقول هذا الفعل مسنون أو سنة أو نحو ذلك ويسمى أيضا تطوعا وطاعة ونفلا وقربة ويسمى مرغبا فيه وإحسانا ويقول المردان ورأيت في كلام الشافعية أن من أسمائه الأولى يعني كما قالوا ضد الأولى هنا قالوا إيه هذا الأولى وقال الشيخ أبو طالب مدرس المستنصرية من أئمة أصحابنا في حاويه الكبير إن المندوب ينقسم ثلاثة أقسام يعني هو الأطل إن إذا قالوا مندوب يشمل الجميع ولكن قد يفرق بعضهم وهذا التفريق يكون الصلاح ولا مشاحة في الصلاح يعني كثيرا ما يعترض على من قال سنة فيما ثبت بالقياس أو بالعقص ويقولون ينبغى أن تكون فيه إيه مستحب ولكن الصواب أن أنهما أنه سواء سواء ثبت بدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو ثبت بقياس أو استحسان أو مصلحة أو غير ذلك قيل إيه مستحب وقيل سنة وقيل تطوع وقيل ند كله سواء هذا هو الأصل لكن إن اصطلح بعضهم على غير ذلك فلا مشحة في الاصلاح الكلام في الإنكار يعني أن تنكر لماذا عبرت بكذا هذا ليس صوابا يقول المندوق القسم ثلاثة عقسان أحدها ما يعظم أجره يسمى سن نصرح لمعضهم يعني ما يعظم أجره سمي يعني زي سنة مؤكدة كده سمي له سنة والثاني ما يقل أجره يسمى نافلة والثالث ما يتوسط في الأجرين بين هذين فيسمى فضيلة ورغيبة وما واضب على فعله غير مظهر له ففيه وجهان تسميته سنة نظرا إلى المواظبة وتسمية فضيلة نظرا إلى ترك إظهاره وهذا كركعتي الفجر النبي عليه الصلاة والسلام واضب عليهما وكان يصلهما في البيت لم يظهرهما فقد يسمى سنة بناظر إلى المواظبة وقد يسمى فضيلة بالنظر إلى أنه لم يظهرهما يقول المרדاوي ركعتي الفجر يسمى يعني سنة بلا نداء هذا إراد يعني يقول بلهما سنة بلا نداء وهم من أعلى السنن لعظم أجرهما ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلهما حتى في السفر يواظبوا عليهما حتى في السفر وفيهما ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها وهما آكلوا السنن وأفضل السنن للرواتب كما نص عليها أصحابه وقال في المستوعب بعد أن قال قال القاضي في الغسلات الثلاث سلوضوء الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة رس الواحدة هي الواجبة وما زاد سنة بعضهم يقول الثانية فضيلة والثالثة سنة إذا قيل لك أي موضع تقدم فيه الفضيلة على السنة فقل هنا فظاهر أن السنة أعلى من الفضيلة وقال القاضي حسين من الشافعية والبغوي والخوارزمي السنة ما واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما فعله مرة أو مرتين وألحق بذلك بعضهم ما أمر به ولم ينقل أنه فعله والتطوع ما لم يرد فيه بخصوصه نقف ورده أبو الطيب في من هذه بأن النبي صلى الله عليه وسلم حج مرة وفي فيه ما هو صدق وكذا لم يصل الاستقاء لم يصل الاستقاء ويختب إلا مرة وهما سنة. وقال الحليمي السنة ما استحب فعله وقره تركه والمستحب ما لم يكره تركه يعني جعل المكروه مقابلا للسنة فإذا كان في تركه كراها فهو سنة وإذا لم يكن فهو مستحب وقيل النفل والتطوع واحد وهو ما سوى الفرد والسنة والمستحب من أنواعهم وقيل السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم والمستحب ما آمر به سواء فعله أو لا أو فعله ولم يداهم عليه وقيل السنة ما ترتبت كالراتبة مع الفريضة والفئ النفل والندب ما زاد على ذلك وقالت المالكية ما أمر الشرع به وبالغ فيه سنة وأول المراتب تطوع ونافلة وبينهما فضيلة مرغب فيه فإذا قال العربي أكبرنا الشيخ أبو تمام بمكة أنه سأل الشيخ أبا إفحار الشرازي شوف كما لك هذه قراء الصلاحات قسال الشرازي ببغداد عن قول الفقهاء سنة وفضيلة ونفل وهيئة فقال هذه عمية في الفقه ولا يقال إلا فرض وسنة لا غير وأما يعني إذا أنكر كل الأسماء وقال هو فرض سنة فقط قال يعني أبو تمام وأما أنا فسألت أبو عباس الجرجاني بالبصرة فقال هذه ألقاب لا أصل لها ولا نعرفها في الشرى طيب إذن هذا هو المندوب وفي كلام السيوطي أنه اقتضاء الفعل اقتضاءا غير جازم أو لا يعني اقتضى الفعل لا مع جازم فندب بقي الكلام على المكروه والمباح المكروه ضد المندوب والمكروه لغة من الكريهة وهي الشدة وهي الشدة في الحرب وأصل الكراهة خلاف الإرادة فمعنى كراهة الشرع لشيء إما عدم إرادته أو إرادة ضده كما قال تعالى وَلَكِنْ كَلِهَ اللَّهُمْ بِعَثَانُ فَفَبَّطَهُ وقال ابن قاضي الجبل المكروه لغة ضد المحبوب أخذ من الكراهة وهي من الكليهة وهي شدة في الحرب وكرهته أكرهه من باب تعب تعب يتعب كره يكره كرها يعني تعبا ضد أحببته فهو مكروه والكره بالفتح المشقة وبالضم القهر كره وقيل بالفتح الإكراه وبالضم المشقة وأكرهته على الأمر حملته عليه قهرا قالوا فعلته كرها أي إكراها وعليه قوله تعالى طوعا أو كرها فقابل بين الضدين قال الزجاج كل ما في القرآن من الكره بالضم فالفتح فيه جائز إلا قوله تعالى في سورة البقرة كتب عليكم القتال وهو كره لكم يعني بالضم لغيره والكريهة الشدة في الحرب هذا متعلق باللغة أما في الشرع فما مدح تاركه ولم يذم فاعله ما يشمل القول حتى يعني فعل عمل جوارح والقول وعمل قلبه هنا لم يقيد مع أنه في المندوب قيد وفيه ما فيه من النظر كما قلت وهو ما مدح تاركه ولم يذم فاعله ما مدح يعني إذا قلنا ما مدح أخرجنا ما مدح أخرجنا المباح إذا قلنا تاريكه أخرجنا الواجب وأخرجنا المندوب إذا قلنا ولم يذم فاعل وأخرجنا الحرام يعني لو قلنا ما مودح فقط ما الذي خرج المباح أو مقولت مودح خرج المباح إذن المباح ولمتح فيه ولا ذم طيب ما مودح بشر معنا أربعة أقسام فقلنا تاريكه فأخرجنا الواجب وأخرجنا المندوب يعني المندوب لأن المندوب هنا الفاعل وليس التارج فبقي معنا الحرام ملتبسا بالمكروف فألنا إبقى ولم يدم فاعله لنفرج الحرام وهل يثاب بفعله وهذه مسألة قل من يتعرض له ومع كونها قليلة جدا في الكتب ذكرها ابن مفلح في الفروف وهذا الكتاب في الحقيقة كتاب عظيم وكلبكس يعني قل من يرجع إليه وقل من يأخذ منه مع كثرة المقولات عنه لكن في فوائد لم ي... لم تنقل يعني الانصاف مثلا استوعب ما في الفروع من الأحوال والأوجه والروايات نحو ذلك لكن في فوائد وتوجيهات و, و... ومسائل لا تجدها في غير الفروع ومن هذه المسائل فإن من المسائل القليلة جدا أن تذكر استقلالا لكن ذكرها في الفروع اللي هو هل يثاب بفعله يعني لو صليت صلاة مكروه صليت أنت حاق مثلا إحنا نقول إيه في المكروه ما مدح تاركه ولم يذم فاعله طيب لو صليت وأنا حاق أو فعلت فعلا مكروها في الوضوء مثلا كماء شديد الحر أو توضات ماء, ماء شديد الحر أو شديد البرد قاله مكروه قاله في المكروه في ثلاثة أقوال ثالثها لا إن لذاته يعني ثالثها لا إن كرها لذاته, إن كرها لذاته؟ وهذا تفصيل بلول الثاني متقابلان نعم لا قيل نعم قيل لا قيل بالتفصيل ثالثها لا إن لذاته وهذا أعضل الأقوال إذن في ثلاثة أخوال الأول أنه لا يثاب عليه وهو ظاهر كلام كثير من العلماء يعني من صلى إذن وهو حاقن فإن صلاةه لا ثواب فيها وإن أثقطت الطلب لكن لا ثواب فيه وهذا ظاهر كلام كثير من العلماء قال ابن مفلح في الفروع قالوا في الأصول المكروه لا ثواب في فعل يعني أطلقوا الكلام المكروه لا ثواب في ثاني وهذا يصدق على المكروه للذات والمكروه لغيره وقد يكون المراد منهم ما كره بالذات لا بالعرض يقول قد يكون لا يجزم قد يكون المراد ما كره بالذات لا يعني ما نهي عنه ذاتا وليس لشيء عرض غير من منهي عن الصلاة ولكنك منهي عن أن تصلي وانت حائف او انت حائف بخلاف ما إذا قل لا تفعل كذا فهذا أنه نهي عنه كالتشبيك بين الأصابع مثلا هذا أنه نهي عنه واضح لا إشكال فيه كمث الذكر بيمينك هذا أنه نهي عنه لذاته فيقول وقد يكون ما كره بالذات لا بالعرض قال وقد يحمل قولهم على ظاهره وقد يحمل قولهم على ظاهره يعني في أنه يعم النوعين يعم النوعين يؤمن يؤمن يؤمن بالذات وما يؤمن بالعرض قد يحمل على ذلك ولهذا لما احتج من كره صلاة الجنازة في المسجد بالخبر الضعيف الذي رواه أحمد وغيره من صلى على جنازة في المسجد فليس له من الأجر شيء لم يقل أحد من الأجر مع الكراه لا اعتقادا ولا بحث. وقال أيضا وقد يتوجه من صحة نفل من صلى في أصب إثامته عليه يعني القول الثاني يعني صحة من صلى في أصب قد يتوجه من صحة نفل من في غصب يثبت عليه فيثاب على فرضه من الواجب الذي صح وإلا فلا فائدة في صحة نفله ولا ثواب لبراءة ذمته ويلزم منه يثاب على كل عبادة كرهت طيب هذه المسألة أيضا مهمة ذكرناها المسألة الثانية مهمات المسائل في المكروه أن المكروه يطلق بإطلاقات يعني يطلق بالشرع بالاشتراك على معان. المكروه اصطلاحا عند المتأخرين هو المكروه تنزيها خلافة للحنفية لأن عندهم تحريم وتنزيه مكروه تحريما ومكروه تنزيه لكن عند الجمهور هو المكروه تنزيها أي ما مدح تاركه ولم يعاقب أو لم يذمه فاعله ولكنه في الشرع وليس بالصلاح. في, في الشرع في لسان الشرع وكذلك في كلام المتقدمي العلماء الفقهاء كآئمة الأربعة يطلق على معاني الأول يطلق على الحرام قال المرداوي وهو كثير في كلام الإمام أحمد وغيره من المتقدمين قال الإمام أحمد أكره المتعة والصلاة في في المقابر وهما محرمان متعة والصلاة في المقابر إيه؟ محرمان وقال أكره هم. لكن لو ورد عن الإمام أحمد الكراهه في شيء يعني قال أكره كذا من غير أن يدل دليل من خارج على التحريم ولا على التنزيه فللأصحاب فيها وجهان هل المراد التحريم أو التنزيه وهذا ذكره في الإنصاف وذكره في الفروع موجود في كلام الفقهاء أحدهم المراد التحريم واختاره الخلال وصاحبه أبو بكر عبد العزيز وابن حامل وغيرهم بدليل ما تقدم قال الخرقي ويكره أن يتوضأ في أنية الذهب والفضل الخرقي متقدم ويكره أن يتوضأ في آنية الذهب والفضة وهو محرم لكن قالوا عن كلامه إنما كان محرماً بدليل وهو قوله والمتخذ آنية الذهب والفضة عاصم وعليه الزكاة فهذه قرينة ندل على التحريم. والوجه الثاني أن الإمام محرد وقال أكره وأطلق أن المراد التنزيه اختاره جماعة من الأصحاب وفيه وجه ثالث يرجع للقرائن وهو أظهر الأوجه قال الإمام أحمد أكره النفخ في الطعام وإدمان اللحم والخبز الكبار والمراد هنا بالقراءة التنزيه إن هذه ليست محرمة إجماعاً خارينة من خارج أو من نفس الكلام هو نفس الكلام وكلامنا أصلاً حين فلا خارينة فلا ينبغي أن نقول من نفس الكلام أي من خارج يعني إذا للا ذي من على على المرجح وإلا بعضهم يحملوا على التحريم مطلقا وبعضهم على التنزيه مطلقا وقد ورد المكروه بمعنى الحرام في القرآن قال تعالى لما ذكر الفواحش كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها هذه كلها محرمات بل من الكبائل وقال الإمام الشافعي أكره أن يتلعاد وقال في, في, وقال في السلم أكره الشراط الأعجف والمشوي والمطبوخ إذن يطلق الحرام على التنزيه ويطلق يطلق المجرور على التنزيه ويطلق على الحرام. الإطلاق الثالث يطلق على ترك الأولى وهو الذي ذكره هنا. قال إن اقتضى الخطاب فعلا ملتزم فواجب الأولا يعني إذا جازما لكن اقتضى الفعل فندب أو تحريما فتحريم وإلا وورد نهي به خص يعني عنه نهي عنه نهيا مخصوصا فكره أو فقد فضد الأولا يعني إذا فقد النهي به فقد نحى المقصوص عنه فواضد الأول فجعلوا ضد الأول قسما رحمك الله جعلوا ضد الأول قسما ثالثا فبعضهم قالوا إن المكروه يطلق على ضد الأول ويعني ضد الأول أو ترك الأول أو خلاف الأول ترك ما فعله راجح خلاف الأول ترك ما فعله راجح يعني ولم يكن فيه نه أو فعل ما تركه راجح ولم يكن فيه نه إذا ترك المندوبات التي لم تنهى عن تركها إذا تركت مثلا سنة راتبة الظهر هل فيه نهى ها؟ فلا مطلش مكروه على كلام السيوطي هنا وجمع الجامع لا تأخذ مكروه لأن فيش نهى فيه نهى إلى تترك راتبة الظهر ولكنك تركت ما فعله ما فعله راجح أو فعلت ما تركه راجح أيضا ليس هناك نهي عن الفعل الكراه وإنما هو إيه؟ اقتضاء للترك لكن غير جاز فلما فعلت ما تركه راجح أو تركت ما فعله راجح وليس هناك نهي مخصوص في جاهة الفعل أو الترك قالوا هذا يسمى خلاف الأولى وليس فيه نهي مخصوص قال العسطلاني شارح الطوفي إن هو في كتاب سواد الناظر طبع مؤخرا قال في ترك الأولى ما مصلحته راجحة وإن لم يكن من عسطلاني مشه بن حذر عسطلاني الحنبالي اللي هو الكناني على الدين قال العسقلان شرح الطوفي بترك الأولى ما مصلحته راجحة وإن لم يكن منهيا عنه كترك المندوبات ومنه قول الخرق من صلى بلا أذان ولا إقامة كرهنا له ذلك ولا يعيد أي الأولى أن يصلي بأذان وإقامة أو بأحدهما وإن أقل بهما ترك الأولى فترك الأولى مشارك للمكروه في حده إلا أنه منهي غير مقصود يعني لم يقصد بالنهج لم ينهى عنه نهيا مقصودا وإنما لأنك تركت ما فعله راجح أو فعلت ما تركه راجح والمنع من المكروه أقوى من المنع من خلاف الأولى ليه؟ لأنه مقصود بالنهج في المكروه ولكن هنا غير مقصود قال بعضهم البعض هذا هو إمام الحرمين إنما يقال ترك الأولى مكروه إذا كان منضبطا كالضحى وقيام الليل وما لا تحديد له ولا ضابط من المندوبات لا يسمى تركه مكروها وإلا لكان الإنسان في كل وقت منابسا للمكروهات الكثيرة من حيث إنه لم يقم ليصلي ركعتين أو يعود مريضا نحوه صح؟ إذا يقول لا ما كان شيئا واضحا له وقت محدد منضبط بعدد أو بوقت أو نحو ذلك فهذا الذي يقال في تركه مكروه وهذا أيضا لا يوافق عليه لأنه مش كل هذه المندوبات تركوه مكروه لكنه يقول هذا ضابط يعني يضبط لك الفرق بين المكروه وخلاف الأول ما كان من المندبات منضبطا يعني هذا الانضبط بوقت أو بعدد أو نحو ذلك فإنه يخالف في تركيه الكراه وأما إذا لم يكن منضبطا بشيء مطلق ومفتوح ليس له ضابط يسن في كل وقت أن تذكر الله إذا لم أذكر الله يبقى أنا كده فعلت مكروها لو أنا أعد ساكن هل قال فعل مكروها ها خلاف الأولى. يقول خلاف الاول ولا تقول مكروه وكذلك عيادة المريض وصلت ركعتين مطلقة يعني مش رواتب او نحوها وقال بعضهم يطلق ايضا المكروه على ما وقعت الشبهة فيها هذا الصلاح اخر فالسلس الخلط ضد الاولى لان فيه بحث في بحوث اخر قال الزركشي في البحر المحيط فصل في خلاف الأولى هذا النوع أهمله الأصوليون وإنما ذكره الفقهاء طبعا أهمله الأصوليون يعني مش كلهم وإلا فابن السبكي ذكر ذلك المشهور في كلام المتقدمين والمتوسطين أيضا إهماله هذا النوع وهو واسطة بين الكراهة والإباحة واختلفوا في أشياء كثيرة هل هو مكروه أو خلاف أولى كالنفض والتنشيف في الوضوء وغيرهم اللي هو إيه؟ نفض الماء يعني أو التنشيف قال إمام الحرمين في كتاب الشهادات من النهاية لنهاية المطلب التعرض للفصل بينهما مما أحدثهم متأخرون وهذا يرد على النسخ الذي قال أن خلاف الأولى أول من علمناه أحدثه إمام الحرمين إمام الحرمين بيقول إيه التعرض للفصل بينهما مما أحدثهم متأخرون مش هو ليس هو الذي سبق بل هو مسبوق وفرقوا بينهما بأن ما ورد فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه وما لا فهو خلاف الأولى وده اللي مشى عليه, ماشى عليه في جمع الجوامع عمش عليه السيوط ما فيه نهي مقصود يقال فيه مكروه وما لا يعني ما كان ترك ترك ما هو راجح الفعل أو فعل ما هو راجح الترك وليس فيه نهي هو خلاف الأول ولا يقال مكروه وقال المراد بالنهي المقصود أن يكون مصرحا به كقول لا تفعلوا كذا أو نهيتكم عن كذا فهذا الذي نقول إذا تركه إيه مكروه بخلاف ما إذا أمر بمستحب فإن تركه لا يكون مكروها وإن كان الأمر بالشيء نهيا عن ضده لأن اتفدناه باللازم وليس من مقصود الأمر بالشيء نهي عن ضده يعني من جهة المعنى وليس من جهة اللقم إذن كل ما أمرت به فأنت منهي عن تركه ولكن ليس نهيا مقصودة لا تترك أو لا تفعل كذا وحكى الرافعي عنه في كتاب الزكاة في كراهة الصلاة على غير الأنبياء لأن تقول صلى الله عليه يعني. ما يبين أن المراد بالنهي المقصود تعميم النهي لا خصوصه إذ قال ووجهه إمام الحرمين بأن قال المفروه يتميز عن خلاف الأولى بأن يفرض فيه نهي مقصود وقد ثبت نهي مقصود عن التشبه بأهل البدع ويظهر شعائرهم ويظهر شعائرهم والصلاة على غير الأنبياء مما اشتهر بالفئة الملقبة بالراف وكلام الإمام في كتاب الجمعة يقتضي أنه لا فرق بينهما فإنه قال كل فعل مسنون صح الأمر به مقصودا فتركه مكروه وقال في الموضع آخر أنه مسألة الانضباط ترك الأولى إذا كان منضبطا إلى آخره يقول الزركشي والتحقيق أن خلاف الأولى قسم من المكروه ودرجات المكروه تتفاوت كما في السنة ولا ينبغي أن يعد قسما آخر وإلا لكانت الأحكام ستة وهو خلاف المعروف أو كان خلاف الأولى فارجا عن الشريعة وليس كذلك إذن الزركشي اخترأ أن خلاف الأولى مكروه يعني من أفتام المكروه والمكروه درجاته متفاوتة كما أن السنة درجاتها متفاوتة سنة راتبة سنة مؤكدة وفضيلة إلى أخره هذا كلامه في البحر المحيط في تشنيف المسامع قال ان حصلت الأحكام في خمسة والذي ذا لهم مصنف خلاف الأولى هو جاءنا ستة كما سمعت في النظم وهو متبع في عبارة الجمع الجوامع فإن اقتضى الخطاب الفعل قضاء جازماً فإجاب أو غير جازم الفنادق طبعاً ده أحسن من تعبير الصيود لما قال إيه فواجب هنا وهذا غريب جداً للصيود لو هو نفسه في هذا في الشرح كما فات بس النهاردة مش هيكفي مرة القادمة إن شاء الله عندنا أبحاث يعني لفظية في في, في كلام الصيود كلام جمع الجوامع السيوف يقول أن أنا عدلت أكثر من تعديل في في عبارة جمع الجواب ثم هنا لماذا عدلت طيب لماذا قلت فواجب ومعانه في جمع الجواب عبر تعبيرا دقيقا فقال إيه فإيجاب سبحان الله يعني جل من لا يسل فإن اقتضى القطاب الفعل اقتضاها جازما فإيجاب أو غير جازم فندب أو الترك جازما فتحريم أو غير جازم بنهي المخصوص فكراه أو غير مخصوص فخلاف الأود أو التخيرة. التخيرة فإباع إذن هو زاد قسما ثالثا فالزركاشر عندما شرح قال انحصرت الأحكام في خمسة والذي زاده المصنف خلاف الأولى وهو متبع في ذلك إمام الحرمين فإنه ذكره في كتاب الشهادات من النهاية وقارن بينه وبين المكروه بما قاله المصنف إلا أن الإمام عبر بالمقصود وغير المقصود وغيره المصنف إلى المقصوص قال والده في بعض مؤلفاته وأول ما علمنا ما علمناه ذكر هذا إمام الحرمين. قلت إن هذا في نظر لأن إمام الحرمين قال إيه مما أحدثه مما أحدثه المذكور. فالمتروه لابد فيه من نهي عنه ولم يكتفي بقول نهي لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده فكل مأموم به تركه فكل مأموم به تركه من عنه لكن النهي المستفاد من الأمر إنما يستفاد منه بطريق الالتزام لا بطريق القصد. فكل ما ورد فيه نهي مقصود مكروه، وما لم يرد فيه نهي مقصود ليس بمكروه، وما لم يرد فيه نهي أصلا أبعد عن الكراه. هذا حظ الفقيه من ذلك، والأصولي يزيد على ذلك بأن يريد ما ورد فيه نهي أن المعتبر بأن المعتبر في الكراهات النهي لا ما يفهم في العرف من الكراهات التي يضد الإرادة، وذلك مقرر في أصول الدين. قال وينبغي أن يتنبها لأنه ليس مرادا بالنهي المقصود بأن يكون نصا ولا بد فإننا نراهم يحكمون بكراهة أشياء لا نص فيها ولكن المراد أن النهي يدل عليه دليل إما نص وإما إجماع وإما قياس إلى النهي مقصود المقصود من أن يكون بنص وإما غير ذلك من الأدلة عند من يراها قلت لم ينفلد الإمام بذلك إنما قال وبين الكراهة والإباحة واسطة وهي خلاف الأولى والتعرض للفصل بينهما مما أحدث المتأخرون وهذا الذي ذكروه في الفرق متعقد. فإن, فإن الأصحاب يطلقون خلاف الأولى على ما ورد فيه نهي مقصود كصوم يوم عرفة للحاج، إذن الصواب أنه لا يزاد قسم ثالث وإنما يقال المكروه يطلق على كذا وكذا وكذا ومنه خلاف الأولى وإن تعرض الفصل بينهما من باب التمييز ولكن لا يعد قسما ثالثا إذن ذكرنا الحرام في إطلاقة المطروح الحرام والمطروح تنزيلاً والخلاف الأولى بقي أنه يطلق على ما وقعت الشبهة في تحريمه يطلق المطروح على ما وقعت الشبهة في تحريمه كلحم السبع ويسير النبيذ ونحو ذلك من المثال المختلف في تحريمها ذكره الغزالي والأمدي ولنا وجه أنه حرام وعن أبي حنيفة وأبي يوسف هو إلى الحرام أقرب وهو في عرف المتأخرين للتنزيل هذا هو من الذي شاع عند المتأخرين خلافة النحنفية أنه للتنزيه ويقال لفاعله مخالف وغير ممتثل ومسيق نصا مع أنه لا يذم فاعله إنما قال مسيق ونص عليه الإمام أحمد قال المرجاوي مع أنه لا يذم فاعله ولا يأثم على الأصح إذن قضية الذم هذه ليست موجودة إلا في الواجب والحرام بحسبه قال الإمام أحمد فيه من زاد على يعني الشهر الأول أساء يعني قال الله مصلح على محمد بعد وأن محمد رضي الله ورسوله قال إيه أساء يعني فعل مكروه وقال ابن عقيل في من أمر ب في من أمر بحج أو عمرة في شهر ففعله في غيره أساء لمخالفته وذكر غيره في مأمون وافق إماما في أفعاله أساء وهم يقولون إن هذا مكروه وظاهر كلام بعضهم تقتص الإساءة بالحرام يعني فلا يقال أساء إلا لمن فعل محرما وذكر القاضي وامن عقيل يأثم بترك السنن أكثر عمر إذا كان يعني ظالم الأحوال أنه يترك السنن واحتج بقول أحمد في من ترك الوطر رجل سوء أو سوء مع أنه سنة وأخذ بعضهم من هذا وجوبه عنده يعني اختلفوا هل لما قال من ترك الوطر رجل سوء إذا الوطر واجب بعضهم قال ذلك واجب عند الإمام لأنه قال رجل سوء ولا يقال هذا إلا في من ترك واجبه وبعضهم قال لا بل هو مستحب ولكنه مؤكد جدا حتى يقال يقال فيه تاركه إنه مسيء أو رجل سوء وقال القاضي في العدة وابو الخطاب في التمهيد ذمه مع قوله الوتر سنة ونقل أبو طالب الوتر سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب يعني من أصحاب الإمام أحمد نقل عنه الوزر سنة سنه النبي صلى الله عليه وسلم فمن ترك سنة من سنني فرجل سوء والذي يظهر أن إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء النردوي يقول إطلاق الإمام أحمد أنه رجل سوء إنما مراده من اعتقد أنه غير سنة وتركه لذلك فيبقى كأنه اعتقد السنة التي سنها الرسول صلى الله عليه وسلم غير سنة فهو مخالف للرسول ومعانون لما سنه أو أنه تركه بالكلية وتركه له كذلك يدل على أن في قلبه ما لا يريده الرسول صلى الله عليه وسلم احنا المباح لغة المعلن والمهدون لأن الإباحة هي الإظهار والإعلان ومن وباحة بسره يعني أظهره ومن وباحة الدار أي ساحته لأن هذا المدى تدد على الاكتساع وقال الطوفي هو مشتق من الإباحة وهي الإظهار وقيل من باحة الدار وهي ساحتها وفيه معنى الساعة وانتفاء العائد وشرعا ما خلى من مدح وذم لذاته نحن نقول بكلام نقول ما مدح أو ما ذم أخرجنا المباح المباح ما خلى من مدح وذم لذافي ما خلا من مدح وذم خرج به الوالد والمكتوب الحرام والمكروه وخروجها بذلك واضح لأن هذه الأربع يخلو واحد منها من مدح أو ذم إما في فعل أو في طلب ولا يبطل طرده ولا يبطل طرده بخصال الكفار. ولا بالصلاة بأول الوقت لأنه ليس شيء من هذا الفصل على التعيين ولا من الأوقات واجبا لكن لابد فيه من الإذن لأنه متعلق الإباحة, متعلق الإباحة فيقلط حكم الأشياء قبل ورود الشرع وجود الشرع وفعل غير المكلف يعني هل ما نقول ما خلطنا من المدح والدم من الهدات ما الأشياء قبل الشرع فهي إذن أصلا ولا شيء طيب الأشياء فعل غير المكلف هل يصبح بأنه مباح لأنه ليس فيه مدح ولا ذم فأقول لا. المراد ما تعلق الإذن به يعني أذنت أذن لك أن تفعل أو تترك هنا نقول مباح لو فرض أن فعلا خلا من المدح والذم بلا تعلق إذن فلا يقال فيه مباح يعني لو أنك لم تقيد بأن الإذن تعلق به أو أورد عليك أو حصل الإشكال من جهة أن فعل غير المكلف لا يوصف بمدح ولا بالمجنون المجنون مثلا فعل هن عليه ايه مفيش مدح ولا في ذم ولكن مع ذلك نقول ليس مباح اذا هو لابد من تعارض ال فيه وليس منه فعل غير وليس منه اي من المباح فعل غير المكلف نعم المراد بكونه لا مدح فيه ولا ذم الذي شانه ذلك او يقال لذاته ليه؟ لنخرج ما إذا ترك بالمباح حراما أو لا خلص أو, أو فعل به أو ترك ترك ليخرج ما ترك به حراما فإنه يكون واجبا من هذه الجهة أو ترك واجبا فإنه يكون حراما من هذه الجهة لكن نحن نقول لذاته أي لا من جهة أخرى فإنه قد يثاب من جهة أخرى وفي هنا طبعا خلاف الكعب المشهور وربما يأتي فيه كلام إن شاء الله والمراد بالمجح والذم أن يرد ما يدل على ذلك بطريق من الطرق كمدح الفاعل أو ذمه أو وعده أو وعيده أو غير ذلك ويسمى المباح طلقا وحلالا ومطلقا حلالا طلقا كل هذا من أسمائه طيب فائدة مهمة جدا أيضا في المباح يطلق هو والحلال على غير الحرام هذه من أهم العائد في المباح أن المباح يطلق فيما يقابل الأحكام التكلفية يعني قسيما للأحكام التكلفية المذكورة الأربعة فيقال وما خلى عن المدح والذنب لذاته فيكون مقابلا أو قسيما لهذه الأحكام القسم برأسه لكن قد يطلق هو والحلال على غير الحرام فيعم إبقى الواجب والمندوب والمكروه والجائز المستوى الطرفين هذا إطلاق فتقول هذا مباح أي ليس حراما ولكنك لم تعين أنه شيء معين من هذه الأقسام الأربعة إذن يمكن أن تجد هذا في كلام الفقهاء والأصليين وتجد هذا موجودا كثيرا فيلتبس على بعض الناس يباح كذا أي ليس محرما فيشمل الواجب والمندوب والمكروه والمباح لكن المباح يطلق على الثلاثة والحلال يطلق على الأربعة فيقال للواجب والمندوب والمكروه مباح ويقال لهذه الثلاثة وللمباح حلال واضح يعني حلال يشمل المباح وغيره على الحرام المباح يطلق على الواجب والمندوب والمكروه لكن إطلاق المباح على ما سواه طرفاه هو الأصل، يعني الأصل الراجح الغالب في إطلاق المباح وما سواه يكون بقريبة أنه يطلق على ما سواه طرفاه، قال الله تعالى: فجعلت منه حراما وحلالا. ولي ثم بعد ذلك هل المباح جنس للواجب؟ أنا يأتي له كلام إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت الصافي وكو أتوب